أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افكرار بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتهم من النذير لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون أدبر الأرض من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كلام قدوة ألف سنة مما تعدون ذلك الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل أسنه من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه واجعل لكم, واجعل لكم السمع والأبصار وقالوا أَيْذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي قَنْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَسَّاكُمْ مَلَكُ الَّذِي يُفِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إلى ربكم تُرْجَعُونَ ولو كوائد المجريون لا كسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأولأن جهنم من الجن والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يونكم هذا إما نسيناكم وذوقوا عذاب الفرد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا سجدا وسبحوا وسبحوا بحلد ربهم وهم لا يستكبرون تتجاهزى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزق ينفقون فلا تعلم نفس ما أكفي لهم من قرة أعلم جزاء فسقوا <تصفيق> لا يستعون أما الذين آمنوا عمروا الصالحات فلهم جنة كل مأوى بما كانوا يعملون وأما الذين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 وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أنبياء يهدون بأمرنا لَمَّا وَصَبَرُوا كَمُبِيَاتِنَا يُفْلِونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يُصِلُّ بَيْنَهُمْ يُوَالْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يختلفون، ولم يهذلهم كمن لكنا من قبرهم من يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات فلا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أننا الماء إِلَى الْأَقْضِ الْجُزْفَ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ منه سب ما فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إنكم كم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولهم إنهم منتظرون